ثم ارجع البصر كرتين ينقلل إليك البصر خاسئا وهو حسيف ولقد زينا السماء الدنيا لمصابيح وجعلناها أرجوما للشياطين وأعترنا لهم عذاب السعيف وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفوق تكاد تميز من الغير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 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحق لاصحاب السعيد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 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور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 دل لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لزو في عطوي ونفور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 فَإِذَا مَا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيُخْزُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رحمنا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 وصورة دي تضبية اللي حدا ناجي مقا عيدا صورة الملك با ليلة صورة الملك كريكما مقا عونا صورة الواقية والمنجية مقا عيالكا كان ويلة تبارك اللجي دي, دي الملك أيكو مقا وصورة مكية وحي كميت انت رسولك عليه السلام مكة المكرمة وكنه لا سورة آيات هذا صد آيات هذا فضليات حديث تابنا يا سؤال أرسي حديث تقارك وصيحين كشيه جيشه وعلى رسولك عليه السلام سورة قرآن كمده صد آيات هذا شفاعة من رجل برسولك عليه السلام مركة روايات قاربكو عديهي اوهي رواه سورة الملك معنى هالصورة فضن آياتك كوبانتا أحد مؤمنين تكمدها صورة دافي برشاد اللفل قيدا إيام معنى هيدا إيام المرن تيد حكام تيد اللفلية هي كتبه عديشه يالي جيري يذين الله ارتبى القيامة وغشفا عقاده جنة الجيسي حديث لبعضنا ترميزي باوريي خسولك ماركو عليه سلاة والسلام صورة دات الماميبو يري هي المانعات وهي المنجية تنجي من عذاب الغبخي أفقص صورة ضارم يسنه أغريه كل أغمه عذابك الغبر يكبت بريسا فلجانه وقصاروري صورة بس لا يو هذا شيء وصورة مكية شأنها كشائن الصور المكية حال كيز مركوح لغنايا سبيء إنه قصام مر نصور به مكجها وحي دويل نيشا الرماه قصاً عقيدا له سدح شيء ووين وخيشة يسك هذا شيء مركوه ريسوحة يسوق شيء هذا مصلى الله عز وجل وقدرة على الحياء والمات إلى عظم ديسة هي كريبه بأكره إنه وحندي الكرايو وحننوا لين كرايو, كرايو. تاسي سورة تابتي تبارك الذي بيدي الملك وهو على كل شيء الغدير إلى آيات كذا لي أرنت أمرك سورة تابتي هذا نوع تابتي تقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمي إله إن أميديهاي أي أدلة واوية وأن لغا نحن نحسن كريم بيهادنا إنهور ديكتاي فهذا مقارنة مايشي أما مقابل أي كشيكي نيشي دادك عاسيالك يصيد اللو أبال مرنايو دادك بارهيالك يصيد اللو أبال مرنايو يعي اللبادة قلبة مقابلية بلايستفاد ديكتاي وقلبة ديكتبارك بحيث اللبادة ديكتب وَعَيْنًا كَصُورَةِ كَسَكِيثَ إِلَهَ سَمَاوَاتِكَ أَبُورِدُ أَبُورَي وَعَيَالَهَا ثَمَدَ لُوقُرْخِي وَخِدِغَهَا أَي كَمِيدِي هِينَ بَي كُذُفَتِ عَرَبَكَ تَأْسِيلَ وَمِدَ لَوْلَدَنَ إِلَهَ آدِلَدَ أَوْ وَيْنَ بَشَرُكَ أَلَا أَرَغْتَ إِنَّهُ وَعَيْنًا كَأَذِهِ دُدْكَ عَاصِيَالْكَ كل كه قول ذاك بحذير هذا إن الذين يصون ربهم بالغبي لهم مغفرة وأجر كبير أرينا هذا يقصي وأحي كل كسور ذا وجدت شيء مؤمنين ذا من إله على ذي عذاب يسقي الآلهة أم أمنتم منفسا ما يقصفه بكم ولا فائدة هي تمو أم أمنتم منفسا ما يرسل عليكم حاصفا فستعلمون كيف النذير ليدوينه وركضوا حيكم قبل جب شيء إن يجدك شيء دكت حقا كل يا أين قدعين هنا المؤمنين تاكفر ولا رايت من رأيتمنا لكني الله ومن معي أو رحمنا فما يجير الكافرين من عذاب أليم حرمها سائما دونا حد الرسول وبالله في بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه الصورة وحن صورة تنكب بالله يا بسم الله ألا مجعي مقع عسكشج أليه الرحمان نحريس قودة الدوم بي سوى ذاكارتل نحريسة الرحيم متقع رحمن بن حاريس الرحمن يا الرحيم أسماء وأوصاف بين لبده ووجهه مجعل نواهيه صفنا و كجيتها الله هو اسم عالم إسرق واحد سفني ما كم لكن رحمن يا الرحيم أسماء له نواهيه أوصاف له نواهيه ونحريس جودي حاريس جرعاند وقتل ما نجح كنا مجعلين تبارك الذي بيده الملك تبارك وحابل الأرض ودليل بركات أنا اللو اغي الذي الله بيده جعنتي ساكو سغانتهي الملك بقرنم إله أي بقرطوية جعنتي ساكو سغانتهي يتصرف في ملكه كيف يشع يسدو دونا وحما ملايا سدو دونا يجيلايا يعز ما يشع ويذل ما يشاء ويحيي ما يشاء ويموت ما يشع ويغني ويفقر ويحضي ويمنع إله سو دونا أي أوادي أودانتهي اقفصو دونكو مامولاية لا رادا لفضله ولا معقبا لحكمه يعان لدبكع كريم يعان حكم كيسا لقهرش تاوي كريم إبقي القضال المدن اللوغي إمان كريم إيهوري اللها صاب بقرني ملو عبلا تبارك وحا عبلا الذي الله بيده قانتيسا يكسو قانتهي الملك بقرطي يقبع وهو إساقها دانا قدير وأوض بدانه على كل شيء وعلى أركب جدي جيدوشي وأوض بدانه هو أحكيم هرمان كرأو بيسو الله أين جريه وهو أب على كل شيء وعلى أرك كل بدس قدير الله كرأو <تصفيق> الذي أله وعب الأري خلده أبوري الموتة جري يو الحياة من لب الله بذا بفده أبوري وأدويه بفده إذا أنت للجوع أي واحد منا يا أي واحد نو الله بذا بالاركا يا وح لوهرمنا يا ملكنا إرهاب نفط أو حلو أبوري قالك الله غيريا أنه الله بدأ بأدو يدكو أبو رأي وذن الله قلو فنأي سوح بمناية يوحنا الله بدأ إلا هؤلاء الله بدأ بأدوك أو أبو رأي إني يبلوكم إذنك إنو إذن أيكم كينا أحسن وناجين أب عملاً صدد أيكم أكثر عملاً لمؤرد عمل بدنان تيسا وحا الله يسود رأي منها وناجين تيساوه عملك وناجين تيسا ساكو إما نيسا وهيكو إما waa mashruuca oo ilaah ودين oo diinta adayshay oo rasuulku kubareeyay hada waxan lagu dirnaa dad ku cid iyo muruxda wax ku caad mudanaysaa inta da'ba la iska ilaaliya waxa mashruuca ilaah jideeyay lagu dadana halabaadma waxa waya amal ka isaga markaad gudanaysin waa in aad ixlaafiya lawla jideeyay ku هذا المشروع ليهي لفضانا كإلاليسي أما لو أنك تنبخوا صباحي لكن هذا المشروع لفضانا إلاليسي وهو واحد دون تأسكس إذا سريعا كو حجني أما هذا الإخلاصي على لأولا جهدكو قدنين وحلقوا بعض هذا الميسي وهو واحد تواب كوهشا ما هذا الميسي هلك يا عبادي اللي هو أبورتينا كامدحين كلك أحسن عملا بحبارة يابلة أكثر عملا هذا كو يراضبا سمتي وغتي ولقابة سنة هكو دارين سبب انك مال موضة اللي سوما يوحكلا بهاكو دارين جكدي وحبهاكو دارين لكن انت اثلو غوض ديري كورتات سوفا اقوداتي كالكا خيركو ما دينا رسولك اصحاب تو عليه سلاة و سلاة صحابة رسولك او يميد يا رسول الله إذا صليت الخمس وصمت الرمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرال أأدخل الجنة رسولك النعبوية جنة جليس kalkal suurin walahi illa azidu wala anqus inta rasuulka arambkiisa an ka maglay waxana ku dareemay kana tagi may asxaabta alla yaabto suurin warkanka inta kaliye ta ku koobanaayo suudari warkaas rasuulka asxaabta dib u anaantay oo yiri aflaha inta daq walahi guurudo ne adu saayelo oo inta uusan wax ka tagin marka waxa weeyo amalka barnaamijta muhiimaha wala amalku wufayay إن كل مجد وكاهن رئيسي أي واحد خصمايسي إنتي بعد كرة عدي تبغى ليسكا إلى ليه واحد ممتحن كتاهي والوجودي اللي هي رسول هي دينته يا يا قيام كلك اللي يبلوكم أيكم أحسنوا كي نبلكوا فرضا الذي أله خلق أوراي الموت الجيري والحياة منو اللي يبلوكم إنه إذن جهبوه أو أيكم كينا أحسن وناجل أملاً ساقدو قفان وهو إلا العزيز ألا أدوما دي شك هذا الغفور دافد بداً لمن تاب وآمن وعمل صالحا بو دافد بداً كذلك أحكار نعرى كتوبة كينا إحبرهم أيو إعمل في عنصام أيو أي لو دافد بداً يا هاي وإني اللغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا قل أسا قدرة دي لا لتصي الدلان الحرق قال تعالى كدوحو الذي الله ضاعبله خلق ابو ريش سبع سماوات الى رياض تدبا ابو ري دبان اسك دولقومه تبول هنا من دم دكل ايلاغت حيوان اي كدولقومن من دم دكل ايلاغت حي كول دولقومنت كولكا دابول الذي الله خلق ابو ري سبع سماوات الى رياض تدبا تدبا السماوات كالكاسا إنك اللي نغير ما ترى أركي أدميسيد في خلق الرحمن إلهان نحر يستوحى أن أبو ري سماواتك كميجيهين من تناصرين من تفاوتين كو أركي مايسيد عدم تناصبوا كو أركي مايسيد وحى ألا أبو هي كانتكسنان إيا كدعكدك إيا الدلقاف إيا إسقباشلاء إيا وحيالا مرارلة وحى إبا أبو ري مال سيسيقو سكيميهين سيسيقو دبخدانيهين نتبسيطو أوحى ألا أبو ريو سمواتك وين إنتا وينيلاك إنتاني مدبسنا يانمال للعصان إيا كبكب إيا وحكا سوضعي إيا جارب برتي مدن لهي قلت أن المخلوق الله أبو رايه دان دليل برتي دمال ما ترى أركي ميشد في خلق الرحمن إلهان نحاري استوحوا أبو راي سماواتك مجهين ولا مخلوقاتك لأيب أبو راي من تفاوتين كالتاكسنان أمد الله أركب انتو أقاسمينيهي وسيكي بترينيهي وصلنا للهين يكتصنا إياه الله أبو راي هاليرانتيسا إياه وديسا إياه أقونتيسا إياه عدمديسا فارجع واحد اللي سأل بصارة بل إسعين يوم مخلوقاتك اللي أبو راي ديبو دالعوه سماواتك كميدة بل هل ترى إنه راكتب من فطول جح جح بل إنه بالله راكتب سمدع فيلك أبدا فارجع البصار أرقى سمدعك هل ترى إنا باركتب من فطور جاء جاء يا دلد الله إيا قهر إنا تكو ثم دفتت إرجاء اليو البصر أرقه مركرة بنا سمده كعلي كارتين ألينيال بضم والإشكتتني إلي لكن واحدة كارتاً بعد كارت كباعل اليو وليه بأس سمده ديبئه حتى ديواني أكتو إسكتو إسكتو إسكتو لغادي سوء دورة محاضنة قنعيس ينقلب وحالة إليك ألي إن به ارقا او برطيباكو صلابان اي خاسيا اساقو ان به دلووو بي وهو اساقو ان به حسير بنجرة او اللبادة با ساكود عضي ميدي واحاو وياعابشو قوبا يوسوو وي خلققفقووحو رادي هدوو واي حنقو وياعابوي تلابادنا واحاو اساو ويبجاقو ريري انتا اي رفادو او يجانعقوضو يبمدوباني سا kolka waxo way dhowr si samadi mahluuqat ka dawreeyli ishaadi in baa ku ganacgooday wax dhalil amaan helin kuntuna sida ilahu sheegay tuma dabade irji ila albasar arqa oo samada fiiradeeda kuceli karateen ilinyaal yanqalibu ha qadduma hay ilayka adiga ku soo gadoomaayo ku soo laabanaya albasaru arqiba ku soo laabanaya khaasi an isagoo ولقد قد زينا سما دنيا الصبيح كل كاسما اسو كايسا ارق شينا قاره حنتر دوغابل سبحان ولا قد وحنبا زينا ان ان قرخنا اسما عيرك دنيا اي ادوان بدن سماوات تو دبا سماه هي ميدلو ادوان بدن واتن كركن كمقته ان وخيته الى وخيته وحن كو ابورني ديما صابيحا نل البان كو ابورني خيجهاو نل البان كو ابوراي كو دحديرا او افتينوا وهذه مالين في قرح لوايه حوي حبينكي و بقى لغه فائده اش لو غد بكره كل كاس عرب خيديني هي قيمك لا نوو شيغن قرحين السماء قرحين ايا وان واقين ذينك لبااد وجعلناها وها نوو خيديني كيا له في يومن قنتالو للسياضين بالو قنتالاي فائده لباادو فائده لباادو وهاسيهاده شداا لبا هو ده سوره غليسه اي خنا اي زينه للسمائ wa wuxu haday samada qurux u yihiin wixii waxa lagu qurxiyay inuu meesha lagu qurxiyay waligi kama كم iyo quruxdi ku muuqanay haddana wadaalnaa rujumaa lixiyaadii waan la gantaalayna meeshii ay leeyahay wa kama qaya kanooni halka yaa leeyahay hadiin la gaado oo la rido neeshu yaa leeyahay marat kolka soo dhici kareysa inay xaqna حدث نقص إلى ماها، وحوى يدا بابورك سو دمكي أي نصيب جري، إغوريها لغوش في جري، بخشة أي نولاته، يدا أنتي فم فلين توال علىني، واحد بخشة لمي غور أي فلين أي ألا لا، أو وقت أوسن قارين، جركن ماشوك قارك كذباي يدركنا دولارين هاي، لكنه دو حورا فيه له كل ك وحوى واحد oo toleela oo kasoogo ay xidibta weeyo waxa siyaadiinta lagu gantaalaayo wa sadaqallahu iyuun illa man khadifa alkhadfata fasbahu shihabun taqib shihabku dambaburadi koonka waxa kasoogo ay koonka laba qilmii oo ila ismaaw waxa ay ciireen ku dhawaan jiraan ay war soo xadi jiraan baa horeen jirtay koorsan nabiga u calay salatu wasalam baalaga manii suratul jin baynu ugu tagido naqisado fisfiran iyagoo jiniga alaalay oo sababka garan la oo meesha isugu gabiyaan baa la soo gantaalayo oo jinigu neeyahay wa inaa kuna nabxud minha maqaaida lisam'i faman yasma'i alana yajid lahu shihaba و الملائكة يشكدوا لي مامر كسرعنا يداها كسر حذنو يعني لهان جنى حد رمينك يسكت يا إن الناس يوحون كسر لجيسو جنتال لعيم الجريء والدفيس الأجو كبيء ولا مفلانا يأكل وإننا كنا أنقذوا منها مقاعد للسماع فما يستمع الآن يجيب له شهاب رسله كل كاس يسوي دين جنىك وأيليهن وهي راح سمد أن كسر حذم ذلك كأن مامر بلن dadkaanu waxu keenay jiraa dhulka ما خير ma khayr ba alla laduma san iyo rasuul ba la dir doona iyo دونه wa yuuma doono iyadaa sanada xiriir joogta ayaan doonaan ma sa iyago awl ba baa hada xuraga magina laga duun goynaayo wa inna alla inna fi asharun uridu biman fi al-arm am arada bi marbu mursad lamada yimita hay ama anaga laga marmaaya إنكار باب اكو دايسو كو او بمنته نغوين الجهين اللي لا غوياي او لا بابها وضيف عنايه كان ثلاثه كندالكا اي كوي منايسا حديه لبدا قيمي اينو كمرنج من ثلاثهنا وهاي اينو يتدو او عندك بحارقه امعوذ ي هذه اللي جوبو في ما هذه روب يا وحا سو غدو xidiga anniga iyo qana aymuule xidiga markuu yaqaanu garanayaa xidigihiisa waa bari ka soo bixi jiray iyo kuwii hadda qorrax ka soo bax iyo kuwii qorrax u dha kuwii qibla ku baagnaa kuwii koofur ku baagnaa xidigu kala garanayaa wareekiisoo waa aymanay ciiba bahaariga inayay bedelishaan wuxu kulka imaamu ahay qofka xidiga ka seega isaga meeshu gaaynaa garanayaa waxa loo digey ina nu qarnabshireysano oo lahayn wiil iyo caano way xidigtaaki dhisa midna aynu lahayn dadud caday la roso wadimay oo waxa oo maamul eeba ay nu xidigaha waxa si gaalimo ma haye le magadiirti awood laga alayesay iyaga laga dhul qaadanaya halka ta xidigan midan koobsi ka daadinina kolka xidigaha iyo maalmaha يا حيوا كأمر سبира أما الرواج قارنا أبشر للهيا قارنا إيد لجهر سيرايو تازي واقف يجاهليه يوأ سلام ككح جو إله باشر يا خير لبظبالي ولقد وحاببه ذيرنا إننا نقرحنا أصلا عرق أدم يدوب بمسابيع حدقان نقوم قرحنى جعلناها إذا حدقه وحنو خير لي سجون الجنتالو لسياضين لوج جنتاله كل كسياضين تقدم كجنتال كأيكون قبض آخره وح سياضين تلوجو تلاجالي يلا وحويري واعتدنا وحان نضربني لهم فياضينتا انا ابو النار دائما اولى ليش نار اندمي وانقبوا اياها كديال يا ناس سلاهين او مهدي كجر حريفه اياهم صعيرك ورد جوج تاول وحن وحان أدربني. لهم فياضينتا انا ابو صعير عذاب كديي وانه نضربني فياضينتا مرشي لاخ بخي يا بشكي كميده او يجنا عذاب oo markaa النار ياكم naar aya kuma koobna siyaabinta kaliyeeyta تعالى barad dad baqara kaala xubii wuxuu yiri wali ladiina wixii waxa usugnaaday ka faru gaaloobay rabbihin xubii iyaga abu saybay ku أو oo inay kuma yaan oo raan oo diimadiisa iyo haqu u sheegay inay ku qanacir ku hanun samaan bay diideen xubigu kuba ku kufriye ku gaaloobay وللذين وجهوا حاوس بن علي كفروا قالوا بربهم خبروا كذب قالوا كعاتي جيروا وجهوا كذل ذي سينعم ذي إني خبر كعب عن صدا أغلق يمسك هذه دجوه أيا لي إني ألكوا جرسا حق يرثوص يدين الله ذي إني الفهمة الذين الذي كون جاهد دحجة أنا عرك يلك كمد هايل إني يكونونا المصير ما أنت الله هذانا يا هنا ما أقول بعصير بل بلونه ملك كله، أو كأريسا، أو كمد، أو كغرم، أو كحرر لا مأرك. وبيش المسير إنت ماله وهذانا هي ذا أقول بعصير بل بلونه. وها التصوير لين جسيء. برضك واس، أما أما كافرين ت البشر ك نار الله دي بيجت بالصورة نجيب كلاك. مقالك ما كان موقنا. هي دي ما كان نار الله جدسيلا هذا نارتنا قولنا سأرى قال تعالى سأبقى إذا ألغوا هذه الأرى كافرين يا شياطينتي. فيها جهنمك جديدها اللي قوله سمعوا وحا أمغلايا لها نارتنا وحايا أمغلايا شقيقا قرحا وهي يدو تفور تقطقين وعوية نارتنا مظهر كموقناها حولها إننا كانت نارتنا هذا بقال ما شاهدات كفرتي أما قيل مثلا أوي باهمتها إلا al fiyo gacanta wax laga fiiyo ay baratay iyadoo abaar lagu soo daahay oo cuntada toban waxay riifti kulka loo soo taago dhagaha intay soo qaroqto oo ay gurdamto yeesanka iyo faraha bulish aadriisaga baa adu yaga kulka sahiiq waa ka waa mahabiyay jaayl waxa loo soo wada ay u qabtay gurxamay oo isugu ilaahay taasi waxa weeyah sahiiq tafurkuna waxa wey iyaha dib lagu تاسوي يترتقنا كل كأيده حقنا جو حميس ما حبي قال هذا الجوزي لا يوجب تأوده حقنا ترتقي سوى كل الكبطة أي كهرمانيس نسألها سلام إذا ألقوا هدي لهذا كافيين ت فيها جهنم الجوزي هذا الجوزي له سمعوا وعي لها جهنم يوم مغلعين شهقا جرحا أي فرا يسنكا كجو حيسو وهي أيده تفور ترتقي أما بق بقي كل كسرابي شيء تكادوا واحد يتتابع ربيع الجهنم تميزوا إن الكلاجع بايس هذا انتهار انتهى رمضان طيب أي عمره جوكتوا كل شيء أي إن إذا كلاجع قادم ريش تكادوا واحد يشاهد جهنم تتميزوا تتميزوا تتميزوا إن الكلاجع من الغيظ أم الأول هذا اللي عاصياس حب بديره أجابته إن لا كلاجع بايسو أي زيك هذا يدي بالعينات الماضي إس باجيت قال كوكون عصيانك الذي للجوف هذا ملاك بأيده معمول يشوي جوكس ملاك تعسدا يده يده كشر قيسه فلاش الكون لبوسه وجدناه ينأر قال تعالى خذوه وغيروا كل ما مركز والغير الذي فيها جهنم مجنها هذا فوجم كه مرك الجوف هذا وعينه نريد فضباطكم بمرجو دع أنكم غبنا يا إسكرين فضباطكم ندع أن تكلفك غبنا سؤال لما رأيته ويدينه كلما مركز ألغيه اللي فيه فيها جهنم قده هيدا فوجهم كوح مركز اللي قد قرالاتيه سألهم كوح ذا مركز اللي قد يوحى ويدين هيدا خزانته هيدا جهنم أذي اكتبه سؤال شي لو جهدي يواطا استفهامته وطوبخ ألم يأتكم إنكاروا إذن لعضي موصا إذن إما نديروا محيين ديكوه سؤال وحا هو ينع هل يجيروه war waayeyo meesha la hariis darada loogu soo gaalaatiyay ma waan meeshan la idin ka digin oo la idin sheegi oo inay iyada idin قال sooreeyso iyo asbabta loogu tago al-kufr wal maasi qalimo iyey rabbi wal laasiyo in meeshan loogu tago oo idin ka sooreeyso niyanan la idin sheegin waxa la lo'edii kullama markasta ياه أنما كونوا كأذيعين هو واحد ألم يأتيكم باص إذ كن علي موسى مدينما نذير واحد نذير فمك وين ورق ماركت قالوا برقد جاءنا نذير كذا أقرب عن طرح قالوا واحد راهذا كل ما جاء لوجري بلا إنه صلّي من داء إنه صلّي من داية قد وحابا يا أنا إنه نذير من نذير النار ما شجوا نوي مت, نذير مت نذير. اذا كذبنا اننا نذيرك بيننا او اني ور بغداد نغلط وقلنا وليبا وحن ومري اننا ديدون بيني كما ان كان ما نزل الله إله مدجن من شي وحض وحقران يا حديث لا يرى وقال لك يميد ولبا إنتا أكاني او الله كيم بما جرى وليبا انتم كما ان كان افلق ادمي غيثني او ايغي بابا نير با وحسنتي اني الله له بادي او عده هي غيرك هي دغنكي لا سو حيسن جيري هي بلا أي عصبوتا إن أنتم إلا في ضلال كبير قال إنت أي وحش دبا لقى نارك بانين أي الدينية إيه الضفرة القرآن كي إبسودية اي للضفرة إيه الضفرة اي للرسول شيء إيه كي صاحب الحقها إيه الضعيقها المؤمنكها إيه عقبو الشيكي إنت أصال الله يسكو داري ما لا أكتبه ويدي شيء يقى ما قلك الوحصي لا أسأخ نحل الله وقال نحيان قلك أسير هذا إنك ينس المدير نويمندا قد وعنما جاءنا انو نويمد نذير المد نوجغا فتقدمنا واد بينكين نو ديغاي او وقلنا وحن نري ما نزل الله الا إن ما بد جن من شيء واحده ان اسم في الله العلي الكبير ان الملائكه لا كل وقلنا ما من شيء حلك وكل كاملائك يجعق يكترى إن أنتم إلا في للال كبير اللي يهب باد النمى ووين وطفرقالات كسو ابن ايدينه وامو داتين ليلين كسوه قالات يمش اثقن بالليلين كسو, كسو إن أنتم ما أنتم مأهدين قولتين الله النار إلا في للال باد النمى جودهد ماهانو اقرى كبير وينو حل كاملك يسألشي ملايكي جوابته وديو على على يارك قورا على على حبكو أولي كافرين في نارتا اللي قره دايوه لو قار كنا انو اها اللهين الدونك مركان جوغن ايوه نسمعو هو وحا الله شاية مغلة او نعقل هو وحا الله شاية فهمه وقرتك حدا انو ما كنا هدير ما انو هانيق. في أصحابي سائف نارتا اندمين اي جوغتادا انت كوجيرتي تمد ما انو نقوناين بايكو على على كل مركان رب صورو المشايا سبحانه عز وجل سورة بين بينو كوسمرني ولا قدرنا لجحنم كثيرا من الجن والانس لهم غلوب لا يطفهون بها ولهما عيون لا يغسلون بها ولهم اذان لا يسمعون بها صوتا ما هيج حد ريقله لكن ما فمرك أدونك جوغان إن ين مغلين او وحغرني مايا يجي او قرى ما انت وقالوا لو غور كنا ان اهان اللهين نسمعوا كواوة حمغلا أو نعجلوا كواوة حجرة ما كنا ما تم ما أنوهنن في أصحابي سعيد نارته هو رئيسه لكن جوك هذا أجراء صاحبك جده هذا ما أنوهنن فلقد أسرد بير سبحانه فاعترفوا بدمهم فصيح قل أصحابي سعيد حتى الدم جوذي أن ليش وذي قرتن تبعناكوا هني ما ياني نارته أم بيكون دارانا يانو هل كان ما حي اعتراف قفك اقول الله قرسي ملك اديك كونه صحي ايوه احكويا الا ايوه واغيب من التوبة كمذا لكن حدا املك هتكتد الحقوقه مثلا حدا هاد اعتراف اله يوقفه ييعافي وهذا اعتراف وهذا ارنتي الصلاحاته نبي ادم باييري ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لن نكون من الخاترين قلك قفك انه قفك يسغل سبحانك الا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي الله ينصر مؤه. رسولك المرك أبو ذكر رضي الله عنه أُجيري علمني دعاء أدعو به في صلاتي إلى رسولك سيدوعاء أنك الله بري سلاد الجهد هذا البر. وعلى رسولك أبرس اللهم إني ظلمت نفسي وأن أعطوا لكن حجوا حكم صار فاضرفوه على قرتن. بدم فسوحكا ديران عذاب اللغوط ديراد واللغوط دهون لغا بحين أيها لأصحاب السعير النار تنهريتا دكت اسمتهم كلها مقابلة القرآن كارك لغا صوب بالله هو للذين كفروا بربهم قيبين كجرني إن الذين يخصون ربهم اللغا بالله إلا ما شاء اللهنا وحين كجينا دكي ونكسنا كلها ترضيه القرآنية لهذا وترهيبك وترهيبك اللبادة لهذا مرنا اللغوط سنايا وإنكاركوا بعده صادقه عبسوته وضضوته وغلي حتو ذا الامر مرنادد قوليسان لقوته سايه صادقه اكساسو وضضوته وقوته قال تعالى خدوه حوير إن الذين أخيار أخيارت يخشونك عبسنا يا ربهم وهو يقولك خشياده واباقذين قيمين الله قيمين ايو اللهم فايو لقوت دارول إن الذين أخيارت يخشونك عبسنا يا ربهم خبك ايوك عبورتي بالغيب المغنان بي عبد الله بن عباس مركي خير قال لو يديبوه يي يخافون ربهم ولم يرهبو إنكم أي أنصار إله وعذابك لشجع يا ما أي نرك وجنادك يا ما أي نرك ورخيص آمنين كل كأيدهم وحبها واسطة عقلهم ما هان أن إنده هذا جهود هذا جعنت بقيون إن الذين أخيارته يخشون كبقية وينايا خبهم إلى الرب بالغيب مغنم وقابسنا أيه لهم وحيله مغفرة ذنب داف إياه أجل أبى الجد كبيرون وأسر قولةكم أوجارو به نجت لسبب النزول بيله مشركي أنت أيام مر لا مر كي ربي وح كشجع أما الرسول ك وح كشجع أما الدين ت وح كشجع أيام مر كسب جلي كل قاسان مبهر حمق هذا الله لا نجي جلي معلم في دم بار لا وضع وما لا يسويه كل قاسان مد اسر قولكم وريا هذا الكوسو دغا لا يسمعكم اله محمد وصدد المغلي بروم محمد ورشكونايا اي وركهوسو دغا هناك يساو وهذا لايه وعفد عيرك روحا لي واسر قرسد هوسو دغا قولكم او وجهرو تناغودو بشي قول اما بلت تناغودو كور دغا ميد ابيشان ربي حق لو عليم الله إذن أقولها الله يسام أوقف صباحها سود دي جلدهم مر كل لغة كوسي جيران اللوجي إسكب الدعاتك إيمو أنا يعلم من خلاه هذا الحين أقول الله يساحة أبوري ميا أن إلا هذا الحين هو مخلوق إله بكم أبوري أبى والله خلقكم وما تعملون بين كوس وما نسورة صفات كل هذا الحين أقول الله يساحة أبوري ما هذا أبكي إنساي إن أتفرص يساني إسماعيل كلا قرنيس هذا الحين أحدكوا أبوري كلا قرنيس وهو اللطيف وعيالها القرصة الله أقوي الخبير الحب قالوا وحضر لك يا كريم أنا أنت ساتمي وأصير وحصول لك قول لكم هدالك إنا أو يتروا قرر لك به هدالك إنه معبوس لحقه حليم الله أبوه بداة السجور الله بيالكودها دوحة كجيرة ألا يعلم ماوو سلوغي من الله خلق وحلموها بلاي أبوري أما من خلق المخلوقات إله مخلوقات كأبوري مياه او أبوري صحي يكون شنو هين اوغان واياي هي. ما هي. واحد اديقان سام هيتاي كل كان من خلق الله اله المخلوقات كابراهيميان هذا الكودا كوريا وهو هو سالو ديه اوغي اما هذا كان في سابوري وهو هذانا اسغا اللطيف الله وحيالها قرص ويقانا دقيقه هو الذي جعلكم الله هل كان وكبلودي ابلش قال اسغا بالشيغانايو وخن برواقدا حدانا أدله إلا إن لغو أقوان صدال الحدوي حدونا الله سكولاحي شعبت ميدونه قال تعالى فدوحو يلوه بوحو الذي أحدك تعالى يا لك لكم إذنك ضدك الأرض لذلك بوحو إذنك يا لك ذلوله مجحيين ذلولك وحو ويناف كمارك إنتال الله الليل يوم الله هذا شبتاد الله صارت لذلك ألابت حرورت يوحا نلقيب إلهي حيين إذين كدق إليهي سهلي هو وحاء الله الذي أعدك جعال إيا لي لكم إذين كددك الأرض نلقيبه إذين كي يالي جلولة لمدهيين وضمت أدنى ذهن بعد جد يدكو أفتتانو فيها تحيونا وفيها تموتونا ومنها تخزو قل كا ألم جعل أرضك فاتا أحياء وأمواتا كينول بادوشة كنول كيدين تألقوها بارايا مالبير كدق مالنا أقل أكو كمال نجيك كله، أنت اللجوش هالي، أقول لجوه لالي، يوحفك هدي ديني، كل كاسة ربي لخمسو صعده، في مناكيدا جهوي كذا صعده، وكل واحد عن من رزقه، دهق على ركيدين كأبوري يا مامرين ما أرغب حاجة، أما دهبي يبطل لي ما أبغي آس، ولا وحث كتلة جسم وإليه النشور إلا صوب عيو، وعلى الله إمن عيو، أقول حسبت مع يا كتلة جلو، في مناكيدا في جوانب هوي. غار ريال كيزي دوال يال كيدو سوده ايدين كو اجتيبار وكل واحد من رزقه رزق يا انت قري اي دلكو كو الله الا لا غيره احد هذا الفيده أي أن هو بعيد لو سو من في السماء اججلين يا بلا تيم اولان هي غورتا الى قول كيسان أدى جنته كيسان إذن هريه شصقي سيعافى ما كيسعون إسال هذا لا أضعصين إسال قول كهدي الله يدين الجوي معفريه قول كهدي الله يدين سهلة هينك الله يدين هدي الله يدين كذبىرو وسيد الله يدين له وريجى استو يدين يدين يدين يدين قال تعالى خبوا خير منكم ورما كأمن مركاة الله عاصن ايسان من الله في السماء سمده جدهه ده ay ايخ سفا انو دنبيو قويو قرقارو بكم اذنك الارل فإذا دولك فا اذا قارت دولك اللا اذن لدنبيو هي ارضادي همورو اذن لقريرتو اذن بعثتو ضق يهوس اذن مرثتو باركو اللواية تام اين بالكثير دي سال اذن دولك هذن اللا كان مأمن بكتير وما ورقت المديح كرتو فسام المديح كرتو ذي كرتا معه سجافع من مثل من الله في سما سما الله خصرا أي خسفة إنه الله بكم إدinka الأرض لوكا إنه إدinka خسفة إدinka جويو فإذا قرط الله إدinka خسفة هي تمور انت إنت إدinka جريتو الجهات جفتان وإدinka ستو إدinka ببوتو بابيسو بيسو كاسوا لوكي هذا صمادي وفي السماء رزقكم وما تعدو بقالك إذين كذي مناي إيدي هذي لايح النار اللي إذين كسردها دي محفريك أم أمنتم مكآ من هاتين من الله في السماء سمالك بديه هذا الله كسوغم أن أي يرسل بإنه الدرو عليكم إذيك دوسين حاصبا بقاح النار تام أنبت كتين وهذي تالله إذين لمحيلك كل كاسا رب يلي سبحانه فستعلمون أواقان دونتان كيف سيدة ندير جديده طايب digidna lidindiga iyo uu inkuba badbaad qaba oo namadii caafimaad qaba an idin digayaa laakiin adku waan samilaadihiin idinka ba ogaan dooni waxii ku dhacaw ama mintum ma ka amina haaten man allah fi samay ولقد كذب الذين من قبله. كل كاس مثالنا لشيء. حديث إنك وعبرنا ولا يزال. وإنتر إلى الندى وقت يسيء وجود مال ليبين هلاج. ودكتين ذاتي إنك ورجي حق الذيد النقل لجد جاب الله بس تعالى خذو ولا خرو حندا. كذب الذين أمده من قبلهم أمدن كهر ييج. يحق له ذري كل كاس كان آياتنا bidaadi aan ku diiray wataynu niri inkirka laba aragtii inkii waxa weeye hader midka jooga qofka duqalo iyo xumaan ku shaqdo inkirka leenki laa iyo waxa weey or waxa hayni ma wanaagsana waxa hada afka laga yira ama balla hukuma wala marka ilaah kugu inkiraaya qallo waxa ku baabinayo korka inkirki la أي حقدر رأيي بعض اللي <سؤال> يعلميه شركي كسر قطعي بارس أنت حد أيدين عن كديني أي ودين ديدلي إلى معي نقطي they were going to riba نقطي they were going to the they were going to نقطي كأن حد يجيب ديدن أنا كل <سؤال> كاس يا فكيف كان لكير إلى هبل أن كديني قلعي ودين كورم قوم منو ربع حد يديني إلى أنا حقدر هذي بكون ديدي كورم وقعد saxo iyo waayay in kiryaab le oo maal ugu haboon yahay ku dhacday oo caasiyalkii afal marisay oo gabad gabad leh ay marin buuha xir aasiilow kale nabi huudii xaq loo direy jideen ilaana baadilkayadeen buu ku diiday dabayl ba maaciya isugu dhufatay qofka maayman waakaaba kulka ingirka ilaaha wahawe ولقد وحده كذب إني حق البانية الذين وحي من قبلهم أمداً كورياً أيها هل حق البانية؟ أيها فكيف صدابي؟ كان هاتي مكيري دي دي, دي أن كده لأني إباع سياب لك أليس مواجعاً وأليمه ويمد وحانو جيس وماهين ها في أذنك أبصد وحي سيلا ليس أول أميره إلى الطير فوقه مصافاً في البهل كان لدينا سيئ أود إله سنبداً صبر لهين وقال إن نجي إيه وحنا لو مدنا و هادنا هو هذا الشيء و أبو بيسي وإلهي هو هذا فوق العلي نج و هادا بده لا يسمير سوى كل كهادي مركي في تسا يأكل كتارسنيسي مركي لابة يسمح لك كتارسنيسي هذا كل كهادي فيريس مع العلي ما يسكن إلا الرحمة كل كهادي قدرة إلهه ورثينه إسال الله شو إله أود إيه القدرة داله إنادخوا ميسان أو أخرى عدان إذن نمجد قنوه قال تعالى خدوه غير أو لم يروه ما هو يندسكو إلا الطير الشمبرتة فوقهم دوش وضاء صافات يقوه شمبروه أي قرب البدا في ذنهايان ويقبضنا مرن أي لابايا صافات ويقبضنا وان لبدا حالي شمبروه يهين مرن باريماها أتاقا مرن ويسكوهايان لكن لبدا العبارة اللي أعبرين صافات الاسم فاعلوي ويقبلنا هو يقضي يسافاتكم مثل شيمبرتو ماكيبو بيسو اما هذا غدا قاجيسو اما هذا تاكتوها انقجيسه اينه فيتسان قربا بدا اما لا بيدو مراي اما كانايسو اما اسبدانيسو اما نفسه نسول كل كوهم فينك لغا عبري وحا متجديده او لكن وحن اسمك لغا عبري جوقته وين كل كو بيسو اني بارنافديسو او ما Ila paidin simbirta, tawukohum bidu xoada buuba isa, ta' fatiin, ila kaa marna aja laba jan, majum tikuhunna, tona illa rahman, illa harista, uja nain, uja jammar, jinnna huila. Għadduba ximbiruhu, buu vidta, din ilah sawasirin, jinnna huila, bi kullishej, uja la arke, giddi, arkid. ونمو قد هذا الذي هو الجند لكم وحمرك الله ينسى الوحد سكوه الله ينستعنا إذا ما يجين دم بيوام حد حدير ربي إذن سجيستو وقم إيا فردا إذن كوكعي إذا ما بأذنبت أشيقة الذي إلى بينك بعنا يا مرواهي بالله وحلى شيقة قال تعالى فدوح أمن أحد واكوما هذا كاسا الذي كي هو يسقب الجن إذا ما لكم إذنك إذا سو ينصركم إذنك إذنك الرجاء يا من دون الرحمن هذا رب إذن عقاب يا واحد إذن يا واقوما تورثوا هوى مجديا مجديا نهرلو مهل أما نح الواقوما هذا الذي في واقوما هو يسقب جن إذا ما لكم إذنك إذا ما جن ينصركم إذن هيلنا يو إذن كارجاري من دون الرحمن الله النهار يستكسوه إن الكافرون من الكافرون كون حقا ديدا إلا ذلك من كل إياه إماه إلا في غرور وخطينه وخطاً أو كدسون أو نف سيدان إنتي فعل يابيو أغلب كحدو كلك وحى هذا أو كركل سون أو خذن أو إن الكافرون من الكافرون كون قالوا بإماه إلا في غرور kado waxaanahayna iyo baadil kuma isugna abbaad in ku sugan oo ka soo on aqli iyo maskax haynin oo war koobad kood galayo ee hadow hadanadan ki untada la isagayimay taa xagga quwdi iyo difaac yahay war hadii rabi raashinka idin ka qabta ya untada idin siinay oo marka gaajo ay yimidin haduu ciidama idin ku فليا إذن قودنا يا قاجة إذن دميني فالكاسة هدونا اللاكسوهر جيدانو إنا دخو ميسانو الرعدان دي جنتين أمن أحد واكوما هذا كاسوهي الذي كي واكوما يرزقكم إذن عمتصيني إن أمسك هدي الله الرحمن أوقف الصدق فزقه وحنتديسا هدوان دولك عرفك الصوابحين إذ كائما إذن عمتصيني مركاسة الرب يريبا اللجو تايمي في عتو كبر قده في كاس هذه وحلوته <سؤال> سي لو واحد يو لواني ي هذانا هنا يكبر كل تجمع هي ولي بع رحقي اللقعة الرأي هالكاس يو حمدون أما نحذوكم هذا كاس يو الذي في واقوما يرزقكم إذن عن تسيناية إن أمسك هذا الله أن حريست الرحمن أوقفته فزقه عن تزون سينايو لبعيرك كمان يأوججيو نلق على فكبه حيانة أوججيو يا واحد سيناية وأحد سيناية الله ماركود بل الجواء من على كي في عتو كبير قده يا ونصور عراري حق لك عرأيو أفا ما يبسي مكبر مقارنة بنيابك لأره مثل بأل لكينا قفت مومنك ألف ميال رعي إيه حقا كسوها حرامتك اللي حناية تلمانت اللي سيارك إيه كان عاشقا قالك ألاب دصري حق درابا كسو حناية بادلك كوها بكسناية حرامت أركاقاته لقد تلماني اللي سيارك قال تعالى أذقك جرناها يوم ركي اللباس الصور اللي بفيه وعرب يجلس سبحانه أفمن أحد يمشي سعنايا مكيب لسجو أفجنب سن على وجهه وجه كرك لسقوس عنايا مياه داهانوسا أم من فحباه نوسا يمشي سعنايا سويا لسجو تاجنا الجولة على سرادم وذكر كل مستقيم توصمك لولا ياكل قموع ووجه كوسو أفجنب سو وجهي لدور لها أجل كأبوك قيم بدنا يا سانك يا أسك إيدك وجيدة مع صورة يابله إيوه كيف كان توسع عادي جسدي الله أبو رأو صعدا لبديش لو بدنى قص صعدا وضح قنهاية لبديك يقولون أجزموي لبديك ويش عدين كلك كان وعاسيك أنا وامنك وأنا كلام قنانيانو متك كان مو منك سو جل لومك إلى أي مركو أبو رأي بصرك بإبدو أبوك وإله أبو ريبو ما ترى حق هيدا اللص الذي يشرع القرآن كنا وقود الصعداء كل ك هو سوين على تلاع المستقيم كل ك هو قف عادي وترسله وصل الجري كافه إلى ذي الأبريق والديدح حقين واديده فابي البوق الصعداء أضي اللباسن كسائر معصي إلى وترالك أيه موسى وقف الره وابعفج من سينية وابعيا يسيده الشيء أيه كل ك الله ما الله والله يساقني لك معها لكن محله وقول برار وجيه إن أضوح عفج من قوس صعداء افا أم من يمشي صعونه يا امو كبن اسبو امد على وجهي وجهي سكركي اسو اف جنبيسن نيا هدهنوسن ما هنوسنا اما مس من باهنوسن يمشي صعونه يا توين اسكو توسن على سلا دينج كركي صعونهيا ديكا مستقيمين توسن كان هنوسن كله ولا جا نسكو حلكا واخا كب لودي اديل لاواوينو لينو لينو سنايي نغا افا شيغتنا او كو جيرو waa woyo maqalka iyo araga iyo laafta wax loo gartay la idin galiyay waa nicma aan la koobi karinuu naxma saamiga wal basari wal hissi garashada wax la garanaayo aqliga oo qalbiga iyo maqalka iyo araga saddex la nicma waaweyn baa allee idin abuurey saddexda oo ma kam تذكر ورير عقلك السجوة دركتي قل كأصدق على نعم الله إدين أبوري ما خرم إثنو رعدان أقوستا حاجسك كينيس ما لسميشن كرايا خب خذوا إندب دورو إندو وحواركم الله جينايا خذوا لقبيرا الله بحنكرايا عقلك خذوا كورير رفس عقل من اللجن كرايا أرجو حمايشن كرعي قل وحات رهذا رسولك سرقت له هو وحابا ما الذي أحدك أنشأكم أرتين أبوري وإدين كجريد دنيا نور سيناب إدين مركو إذن جوجيسيلا مخلوقات كا الكراجات كإنطلب إلى إيش كده يا الهيدن مدني فارتي الهيدن أبوري الدباده ذبا وجه أرق أبلي عليه لكم إذنك السم عمقلك يا ولا بصار أرق يا ولا فيده تلبت وح لوجر قال جبعت كلا جرت أبوري استاذ يجك لمن فارت على تي أروته مخي صباح ولا توعارختي ما كان في مالك جرسنا ده سيدا إله أشياء سبحانه عز أي أكاله الرئيان مقالك أوقوه الرئيان مركو نصاش نقرت أنه مقلا أرقا إلا تضباء يا موت مع المهم داخل الغاضي مبكال الغاضي كرامبا ويسا إسوه هيا ولا فده تقار ما أقرشت إما ليس بعد ما شاء الله كالكوح هو إيه قارتي اللي هو أبو ريكب ببا معاندة تلكقه مايتي لو أقول ركبي هدنا ماهل إسوه كادري أبو ريس اللي هو جيرسيي وهو م يا وحكن يا ابكله او لوغو ابو ري كل كام انت كلي يت الله ما ماقي ويلي ولوا حيرهذا هو وحا ايبا الذي احدك ان ساكم مرت اذن ابو ري ذن جيرسيهو غورتا لي ذن جيرسيينا وجعل البواب يلي لكم يدينك الله يروح لو قرته يا رب لكن قليل ما تذكروا اذن كما هي النعمه ذاك كلا ما هذه قليلا وحا تشكرون انتا تخبئ وقمها تنقى إيسان وشكري اللي تكدونها يوحى هو الإيمان والعمل الصالح حدا الاله يوحى كوية لهم إيسان الرادو الحمد لله تري وقمها النغضي حدا سييني وإذن لو محى يوه قل هو الذي ذرعكم في الأرض وإليه ترسر قل وحاة يا رسول كسرفت له هو معبود حق وحاة الذي قال لها ذرعكم إذن أبو ريس في الأرض ذلك قديسة اللي يذنك أبو ري وأبو ريسة اللي يذنك أبو ريسة اللي ي جهل مكاد الله يدينك أبوري لا لا يدينك الحور حوري لا هيا بنا إلى الله الله عز إلى غيره أحد كلامي أيات حشر الله يدين كل معايا أنت الله يدين أوريو الله يدين صباحيو أيه, ايه الله يدين كان أيه مركي الله يدين كان أنا وين الله حسابت المعايا هذا نوح الله شجع قارث فويلي تهشلون ليله تاساي مركا تعقيب يا تعليق وسمنجري بلكما ين هذين ابو ردي لكن يا ما لكن حشري بيكها الليله ويقومون وهي اروندونا متى غور موهانيا هذا الوعد يابو نلو من لو يبوها ويلي تهشلون ليله الاه با اللي يا او اذا لحسابته مايا او اذا ابا بيلي سؤال انا باكو جري يا أما إنك لا إنك لا ينباك وجيرة ويقولون وحي هذا الوعد يبه هكذا وعكفهم تأينا يمد عشر أسوأ عشر أسوأ إن كنتم صادقين كم مشي جيسان محمد هذا روسيا جيسان وقرم أي أردنية إن كنتم هدياتين صادقين هو كل شجع يوينه يتحسر بالمجددين الناس شجع نكت رجله وهذا روسيا جيسان هدي كلا سددهم ما مشي جيسان بركاتي دلوقتي فلت الله عشيكي اوهدين لماء وقاروا انقونها جمع قل كلماء وقال ليه صراحة اوهكا في عن ملك انت اوهكا لقى اوهكا بانكو قاركا بان الله عال لكن قران كارونية صراحة لسيكا هي واحد ايني منكو ويديين واحد اوهكي حيماها قل كارون انت الله عشيكي جوابتي قل جو وحافر اوهدى فصولك شرفت له انما اوهكا لماها العلم اقان حشرق اقارتوا اهانا ايلا اقادوا اللقو علمي علمك عند الله أن لك كليه تأكتبه إيا الله أقول لك أنه يعمل سويدياً متى الساعة أقول الرسول يرمى المسؤول أنها بيعلم من الساعة أقول لك أنه يقول لك أحد كليه تأكتبه وهو الله عز وجل قل وحاطر هذا فصولك سرفت له إنما هو أحكلم العلم علمي لك أقول لك علمي شحصر أقول لك إن الله أكتبه علمي إيا لا عند غيره أحد كلام ما أجيال؟ فالك وإنما يوحك لما هانه. الفضي الرسول كارك يا هوجي سي أنا نذير المذير أمبارك شقده يدو حويين اللي يكدقوا إنه مال حشر اللي يرى والله كل مدونه والله حسابتان مدونه والله اسأوال مرين دونه إنه المال تأجيرتوا أيهم بأنك سؤديكي بيك مدأسان هاي فالك بلا قد جاءنا النذير في سلم المرتين بلا قد جاءنا النذير واكل أمباركي إذا <أيلا> أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ مبينة كما ترميزة كما ترميزة بلا قد يجينا نظير فكذبنا وقلنا ما نظر الله من سي كما ترميزة سنتودي واتن وإنما أحكى لماه أنا أني نظير مدين ديقائيان حي مبين ديقى ديسو عده عدان كاي ديسو دي عده فأحو يوحا كدق يوحن أحكى مزتونية موهالة وإنه باقضاء waana la digidigaaya in ku wada gaar dan kuma wato oo daneedii ma oo wuxuu waxba samayn karaa yamaa oo intii marka la is sheegayo ugu dig yiri waxana kuma waxana kama demid sidaas ay digiddu oo aanan dan ku wado min oo oo وينما وحكلماها أنا أني جناديله مدجاي أنا هم وبينهم بيجدي سعدهاي قال كعذابك إلا قد جاي أنا لاكل مارك يا مارك عذابك إلا لاكل ما إلا شو قال القاضي واجي قال تعالى سد مخوي فلم جورتي خأوه عذابك إلا قد جاي أياركذ زلفة عذابك ياodom زلفة عذابك ياodom ومارك اللودوي متقين تجناده إياكنا عذابك يا اللودوي وأزنيفة الجنة للمتقين وبرزة الجحيم للغوي كل قوة عذاب المؤمن قوة الجنة خل ما جورتي هو يا كان عذابك دل فتني سقو ده في أضواء الله حماية وبدرام توضور وجوه الذين وحي وديال كورة كفروك قالوا ذي وجب هذا مدربانة جافك الجلابي الأغبي عذابك اللي قد جيوي حدا هذا اللقبحي حدا في وصوت مناية كل كاس وجبو مدربانة حب متى هذا الوعد صو مرحي كل كاسا الرب يرى وقيلة تبضيه وحلو يرى هذا هذا عذاب كاسا اطماناية اتكلم حذين ايه كواجه الذي كي ويا كنتم هذا هاجرتين الدونك به عذابك تدعون قوة البضاء قرمو هانيه كالله يدين وكاسا اطماناية واختي متى هذا الوعد قيام هذا جواب وقيل هذا الذي كنتم بيه تدعون فلما رأوه عذابك نفتن سق دوبة سيادوا ح الله حمايا وجوه الذين كونوا جيال كذا كفروا قالوا بل هو غيره حلو يداه هذا عذابك إن كن صعب صناية أي الذي كيا أكنت مهندسين عذابك تدعون قوة البذا أو غرم الأورنجينس الأورنجينس فأمضى علينا حجارة من صم الأويتنا بعذاب أليم خبنا بما تعدنا إن ka dalbeeyteen oo u yeeranayteen oo dag dagtanayteen ay dareeyeen waxan baa lwiilada qolaraayti minaha laakiin yalla saw waxa looga jawaabaya iyaga gaalada oo rasuulka iyo inta rumaysay hala biyadii la jacala oo oran jiray isaga iyo رسولنا دارون الجلاية إن الله حريص على جيابه إذا ووح النار رحيم وللذين كفروا بربهم على وجهنا ما إذا يا نار من قدمينك إيوه حديث الله لاذي أنكو معرفة إذا له أرأيتهم والوعد قال يهيشا كتن إن الله كريالله حديثه بأنيق أدلك ومن رضي يقول لايو معي إلى جرو مؤمنين أو رحمنا أون حريص الربي لبدر من مدنها ينجر أقوم الى هل يها نهى فمن يجير الكافرين قال يا من عذاب عذاب كريم حرجيه didik wa hukumantihin kamad u'idikum jiran wal ladina kafaru bal bi ma'a al jahannam a'idirsal didik sa'nar ku segejan sa'gumeita kul ka haddi aligi inta la jirtan halaqtan ma'akayrayta wal wahatira da fatul kafara fataruh araytum muhadith akthar kun halakani allah haddi ay فهو انو حديثه ايسك بكانا عافيمات كونو فمن احد شئبه ايزير الكافرين هو قالوا بيه حق الديريك من عذاب عذابيه كورينايه ألي من حنوجيهو قولوا الرحمن امننا به فالقاسة قارض لقوكال اللي <سؤال> حذي من اشهتا رسول كترفت هو معدود تحقق الرحمن والله انو حديثهوه امننا انو حميني به رحمن كاسانو حميني أي أنا مركي أسد دول الرحمن ليري قالوا ومن الرحمن بيراجع الرحمن كم رويها أنا من الرحمن كأديبتي أيامكم ليسن هاي والوحيات لهذا رسول له هو معبود حقه جبل أبو عبده وها الرحمن إلىها النعريس آمنا الرمييني دانو موميتين هاي به الرحمن كأسن وعليه على الرحمن الرحمن كأكلي تدش لا على غيره أحد كلمي أيام توكلنا ترى صارني أنك الرحمن كأسن الرميين إذا كليت أن عسكنا هاي فستتعلمون وأن أوجاندونتن إذا كان من بعد أوجاندونتن هو إذا غافر بلادي بعدي جده يتكسرن مبين العدو أما هذا الملاذين لكن أما جي آدمك بعد يتكسرن و بعد أوجاندونتن من أحد هو إذا غافر بلادي بعدي جده يتكسرن العدو كل أرايت من أصبح ماكم فما بماي معين بيها كانوا كذبا دي سيال إلي استعب بيها و الرب يروينا على ذهب به لا قادره قلوك هدانو اللقو إلينا وهلكرنا انتا نصمد كذلك أيام فأسكنناه في الأرض قلوك دحدي سيئذين بيجنا حتى هذا إشي نكاقر صومان لكن لو ميتر لزوليه يسعب كا بيها قلوك بيها كانوا كذب القنايا إلي عبا يساك قلوك هدانو اللقو إلينا ورابنا <تصفيق> من عاشي هكذا جوابه يري نحن نأتي بالمعوال والفاسبو يري intan garween ya fas ye samara qadan oo nun ka dulayno ya soo sareyna fayl joogay ishabiyihi laga dadiyay kolkata lee garween kuluf soo fagaantay ishab la wadi ma ku casriyu induhu lafma leh bilamara ka qoraa di loogu mudo dhacan ku soo daato gonas bayno gonas doof inda kolkata indaha dhacan ki laga ka ku إلى اللي بود يجده ولا لا ترسده إلى هبان وكما قال قال تعالى خبئوا عن يرقل وحاتي الرسول رسول كسرفت له الرأي ثم الواحد ليش تنكون إن قالوا ذي إن أصبح هذا هذا ما أكون فيه العبد إنسان غورا قوة نل كثيم بذي فمن أحد كذا يأتيكم إذن لئما بما إني يبمعين البركانين هلك سوحا صنا مك الأغري إن ليلة الله ربنا ورب العالمين إنو كنا يبيو عكروبي إنو كنا مقرناك واتي حقال إجكسوا ويديي أفرأيتم ما تشربون أنتم أزلتموهم من المزني أم نحن المزلون قل وحاطر هذا أسألك سرقة له أرأيتم من شيئا إن أصبح هذا وحادو ما أكون بيهد غورا غائرا قبوكاتين بضي فمن فلحبا ياتيكم إذن الله إمانا إماء بيه معين برقنا الله ربنا ورب العالمين بابي برقنا يا نوكينا يا وحكرو بيه نوكينا مقبنو والله سبحانه وتعالى أعلم شكرا <تصفيق>